بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم الاستدلال بروايات الوقوف حسبنا يقفها أهلها استعنا بالارتكاز قلنا نقوم هذه الروايات إلى ارتكاز الدوام الموجود في الوقت في الوقت أخشى انه فهم من هذا الكلام يعني ارتكاز الحكم الشرعي أن ارتكاز الحكم الشرعي في الوقت هو, الدماء هو الدوام ولفت النظر إلى أنه ليس هذا هو المقصود إنه المقصود الارتكاز الذي وضح الارتكاز الذي يوضح مقصود الواقف مقصود الواقف هو الدوام عليكم السلام وحتى في الوقف المنقطع هم بناء على الإيمان بالوقف المنقطع المنقطع على اخر لان مقصود واقفه هو الدوام إلى حين ان ياتي وقفه إلى حين أن يأتي وقت الانقطاع هذا هو مقصود الوقف الوقوف حسب ما يوقفها اهلها أهلها كيف وقفوها وقفوها وقفا دائما فلا يرجع كلمه ال... ارتكاز المتشارجي العرفي بالعقلائي اللي قلنا لا يرجع هذا الى تعيين الحكم الشرعي قبلا وانما يرجع الى مقصود الواقف هاي, هاي هذه النكسة كنا نلتفت الى بعدين جئنا الى رواية اخيره من روايات الوقوف حسب ما يوقفها اهلها لكي نرى ان هذه الرواية الاخيرة هل لها اضافه هل الها دلالة اضافة على هم كلمة الوقوف حسب ما يوقفها لا موجود في ذيل الرواية في جواب الامام عليه الصلاة والسلام فهذه الرواية نقدر نحشرها ضمن تلك الروايات لكن المزي الموجود في هذه الرواية أنه هناك تفصيل مطروح من قبل الصفار رحمه الله والإمام مثلا لم يردحه و و وذلك بناء على تفسير ذكرناه للعبارة ذاك اليوم آخر اظن اخر يوم من يعني يوم الاربعاء لعله ذكرنا وقلنا ان العبارة مثلا هكذا تدل تدل على ان الصفار بلغته رواية تقول بشرط الوقت يجب ان يكون الوقف مؤقتا والا لا قيمه لهذا الوقف هذا الوقف باطل مردود على الورثه مثلا والصفار احتمل في هذا معنيين وطرح كلا المعنيين على الامام عليه الصلاه والسلام احدهما أن شرط الوقت معناه شرط الوقت الدائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا معنى والمعنى الثاني الدوام العرفي وليس دائم إلى أن يرث الله ومن عليها يعني أن يقول هو وعقبه وما ذكره الى ان يثر الله من عليها هذا هم دوام عرفي صح العقب قد في وقت ما يأتي وينقطع وينتهي لكن هذا هم دوام عرفي فيسأل الامام الامام قال الوقوف حسب ما يوقفها اهلها هذا يعني سواء دوام عرفي أو, او لا دوام حقيقي الى يوم القيامة الوقوف حسب ما يغفع له هذه عبارة كعبارة باقي الروايات اضافه الى هذا نقول ان الامام عليه الصلاة والسلام لم يردعه عن هذا الارتكاز ارتكاز شرط الدوام هذا ما قلنا إلا أن هذا الكلام الذي شرحناه يمكن أن يقال في قبال ذلك أن للروايه تفسيرا آخر ما معلوم ما واضح هذا التفسير اللي قلناه والتفسير الآخر هو أن الوقت هو بالغ أن الوقت يجب أن يكون الوقف مؤقتا، وعنده احتمالان في ذلك، أحدهما أن المقصود من المؤقت المؤبد، هذا احتمال، وهذا ما عبر عن بأنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاحتمال الثاني ان يكون المقصود بالمؤقت تعيين الموقف عليه الموضف عليه يجب ان يكون معينا اما اذا قال وقفون العباره ها الشكل قال قوم ان المؤقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فاذا قططوف فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا يعني مؤبد فسر المؤقت وقال آخرون هذا مؤقت إذا ذكر أنه لفنان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في اخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والذي هو غير مؤقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر احدا يعني ما معين الموقف عليه فإذا كان المؤقت إذا ذكر أنه لفلان معاقبه ما بقوا ولم يذكر في آخرين الفقراء المساكين إلى أن يرسل الله عليهم يعني وإن كان لم يذكر الدوام ولكن عين الموقف عليه حينما قال لفلان وعقبه عين الموقف عليه وغير الموقت هو الذي لم عين الموقف عليه قال هذا وقف ولم يذكر احدا هذا تفسير افكر ان هذا التفسير على الاقل محتمل في مقابل التفسير الذي ذكرناه هذا اليوم إذن فالرواء التفصيل الموجود من قبل الصفار اجنبي عن ما نعمل فيه ان الوقت شنو وقت يعني تعيين الموقف عليه او الوقت يعني التعبيد ما معلوم وعليه فالرواية مقصد بها شيء اضافة عن, عن باقي روايات ان الوقوف حسب طبعا هالرواية هم دالب دالب على مستوى دل... دلالة باقي الروايات باعتباري قال الوقوف حسب ما يقفها اهلها هذا بالنسبة للاستدراك لي... حول الرواية الماضية بعد ذلك نأتي إلى رواية أبي علي بن راشد السند المنقول عن الكلين ما يلي محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن, عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جانب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغل في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها دلالة الرواية واضح أنه شرعه لقوف غير جائز هذا صريح العيب في السند محمد بن جعفر الرزاز لا توثيق له من حسن الحظ أن الصدوق رواه بسنده عن محمد بن عيسى وهذا سند ما بيبعد محمد بن جعفر الرزاز وذلك حسب الوسائل Maar er was is sadook bij de snaad van ibn كنا نعرف ما هو سند الصدوق إلى محمد بن عيسى، هل صام أو لا؟ سند الصدوق إلى محمد بن عيسى ورد في المشيخة في مشيخة الفقيه. يقول وما كان فيه الصدق يقول وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي هذا بفائدتان هذا اللي رأيناه في مشيخة الفقه أولا أنظار السنة وثانيا عرفنا أن المقصود بمحمد بن عيسى من هو كل الأمرين واردان في مشيخة الفقه يقول وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عرفنا أن المقصود بمحمد بن عيسى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني والذي بنينا على طبعا هو محل كلام محمد بن عيسى بن عبيد اللي بس بنينا على وثاقته والسند خو أبي يعني أبو الصدوق عن سعد بن عبد الله السند الصحي وربيت أيضا عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد اللي وكل السنتين تومان خب بعد من جملة الروايات الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام الذين وصفوا صدقاتهم التي كانت عبارة عن الوقف بالصدقه التي لا تباع ولا تهاب هذه روايات أخرى روايات جديدة غير تلك الروايات اللي حتى الآن قرأناها هذه الروايات تقول أنه نرى أن الأئمة صلى الله عليه وصفوا وقوفهم بها العنوان بعنوان الصدقة التي لا تبع ولا تهب فنفهم من ذلك أن الوقف إذن صدقة لا تبع ولا تهب نفهم من ذلك هذا فتكون دالة على المقصود وهو عدم جواز البيع والروايات ما يلي كنا نقرأ الروايات ثم ندقق أنه هل من الصحيح الاستدلال بهذه الروايات أولا اولا صحيحة أيوب ابن عطية قال سمعت أبا عبد الله يقول قسم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفيء فأصاب علي عليه السلام أرض فاحتفر فيها عينا الفيء اللي صار لعلي عليه السلام احتفر فيها عينا عين ماء فخرج منها ماء ينبع ماء ينبع في السماء يعني ماء كل شكوين فتعين كلش قوي ينبق في السماء كهيئه عنق البعير فسماها عين ينبق سماه هو سلام الله عليه عين ينبق باعتباره كان ينبق الى السماء سماه عين ينبق فجاء البشير يبشروا البشير يبشر امير المؤمنين انه ترفت فتعين طلعت منه أرضك ينبع إلى السماء كهيئة عنق البعير قال عليه السلام بشر الوارث بشر الوارث هي صدقة بثاً بثلاً في حجي بيت الله وعامر سبيله لا تباع ولا تهم ولا تورث فمن باعها أو بحها فعليه لعنه الله والملائكة والناس اجمعين الإسلال الأول بهذه الرواية إلى أن يأتي البحث عن أنه هل يتم الإسلال بهذه الرواية أو لا الإسلال الأول هذا أنه يقول بشر الوارث أنه كل شيء ما إلى الوارث وهذا صدقة لا تبغو ولا تهب يعني وقف. إذا نعرف أن الوقف لا يبغو ولا يهب. هاي وحدة. مصدره الوسائل مجلد المجلد التاسع عشر. أنا جايب المجلد جايبه وياي إذا تردون أنطبق على الوسائل وإذا لا لا المجلد التاسع عشر. بحسب طبعة آل البيت باب ستة من الوقوف الصدقات الحديث الثاني صفحة مئة وستة وثمانين ثانياً معتبرة عجلان أبي صالح قال أملأ أبو عبد الله عليه السلام بسم الله هذا من أمين المؤمنين كان هذا من ألماء الصادق أملى أبو عبلا عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان ابن فلان يعني الصادق صلى الله عليه وسلم هذا ما تصدق به فلان ابن فلان وهو حي السوي بدار التي في بني فلان بحدودها صدقه لا تباع ولا توهب ذاك القسم من الصدقه ذاك النمط من الصدقه الصدقه اللي لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والارض صدقة جاريه الوقف يسمى بصدقة جارية يعني الصدقات يكون صدقات تنتهي كالزكاة زكاة تنتهي يأخذ المالك ويأكله أو الصدقات المستخبة تصرق وتنتهي لكن هذا الوقف بالذات صدقة جاريه وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فاذا قرضوه فهي على هذه الحاجه من المسلمين فهار ورث الله الصدق هذا اللي فرض فيها فإذا قرضوه فهي على هذه الحاجة من المسلمين فيقال البيان الاولي هذا إلى أن نتعمق ونرى أن الدلالة تعمق أولا البيان الاولي هذا وهو أنه الوقف صدقة لا تبع ولا تبع ثلاثة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن السعيد عن محمد بن قاسم أن إهنانك معلق على كلمة محمد بن قاسم لأن محمد بن قاسم ما كُت ما كُنَص على توثيقه أنا كاتب إهنان روا عنه ابن أبي عمير محمد بن قاسم وإن كان ما يوجد نص على توثيقه لكن ابن أبي عمير راوي عنه فأعدل على وثقت عن الأسود ابن أبي الأسود الدوالي هذا أنا كاتب علي تعليق على أسود ابن أبو الأسود الدؤالي كاتب لا دليل على وثاقته فالسند يسقط بأسود ابن أبو الأسود الدؤالي عن ربعي ربعي خب فقه هذا ما بيشير عن ربعي ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تبع ولا توها يعني الوقف حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن في هذا صدق خالاته ما عشنا وعاش عقبهن فإذا انغرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين خب هذا عيب السند الأسود ابن أبي الأسود الدؤالي هذا عيب السند ولكن من حسن الحظ أن الصدوق روا بإسناد له عن ربعي ابن عبد الله نحبه هذا صدفة فصلنا على سند آخر له. هذا الوسائل المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت الباب السادس من الوقوف الصدقات الحديث الرابع صفحة مية سبع ثمانين يذكر الرواية اولا اين ما قراتها ثم يقول ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عن ربعي ابن عبد الله نحوه وسمى الصدوق إلى ربعي صحيح بس أنا حينما طلعت الوسائل وقرأت العبارة شفت أنهم يقولوا رواه صدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه ما قال مثله قال نحوه إهنا أنا وسفسد قلت ليكون هذا هم مثله نحوه، فليكن أكو التغيير يخرب الدلالة. فرأيت أن الحل هو أن أرجع إلى إلى الفقيه إلى من لا يحضره الفقيه. فلاخذت راجعت من لا يحضره الفقيه، رأيت أنه صح أكو فالفارق مختصر في العبارة موجود، لكن الفارق ما يؤثر في الدلالة ولهذا اهنانا انا شكل كتبت كتبت الفقيه المجرد الرائل المجلد الرابع صفحة 183 بحسب طبعة الاخندي ورقم الحديث 642 يعني يعني مسلسل الاقراء أرقام بحسب كل مجلد مجلد فالمجلد الرابع في في طبعة الخنديشي هكذا مسلسلة هذه الرواية صايرة 642 وان انا كاتب الاختلاف الجزئي في العبارة بين نسخة الشيخ التي كتبناها في المتن ونسخة الصدوق ليس اختلافا مغيرا للمعنى فمن هنا اطمئنيت توجد نكته انا فاتتني قبل دقائق في الروايه السابقه خل... خل هذه النكته اقولها بعدين ننتقل الى روايه اخرى معتبرات عجلان ابي صلحاني اقول قرعناها الكم موشي ما مو. بليغ هذه اللي قرأناها معتبرة عجلان أبي صالح مجل مجلد المجلد التاسع عشر حديث بل صفحة مية وستة وثمانون في ذيلة هذه الرواية الشيخ الحر ذاك روا رواه الكوليني عن الحسين بن محمد عن معلّبنا محمد عن بعض أصحابنا عن ابو هذا الثاني ما يفيدنا؟ هم بارسال عن بعض أصحابنا وهم بمعلّبنا محمد الذي لم تثبت فتاقته هذا شيء بعدين يقول الشيخ الحر رحمه الله وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام هذا هذا سند آخر ورعون آخر أصلا غير, عجل غير عجلان بن أبي صالح المات نفس المات العبارة نفس العبارة لكن ذيك الرواية كانت عن عجلان ابن أبي صالح وسندهم قرأنا هذه نفس الرواية نفس المات إلا أن الراوي أصلا يختلف الراوي شخص آخر عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعر عن أحمد بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام هذا أنا ألفت النظر إلى أنه هذه الرواية الأخرى التي كانت إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عبد الرحمن رأي أبي عبد الله شك في وثاقته لكن هذه رواية بالذات بها نقص سندي وهو أن فيه أحمد بن عديش وأحمد بن عديس لا توثيق له لم يرد بشأنه توثيق هذه النقطة فاتتني كان المفروض قبل دقائق أقولها قبل ما أنتقل إلى الرواية الرواية الأخيرة اللي قرأناها فاتت فاتتني الآن قلت هذا بعد ذلك بقي علينا بقيت علينا رواية واحدة هم خلنا نقراها وبعدين التحقيق فيها وأنها البيان الأولي الذي بينا السلال به هل يتوم بعد التعمق أو لا يتوم رواية واحدة باقية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة أبو الحسن إمامنا موسى بن جعفر صلى الله عليه بهذه الصدقة هذا ما تصدق به موسى بن جعفر الروايه كلش اسمه الى إلى أن يقول إلى أن قال تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا, بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها هم إلى آخر الرواية هذه الصفحة ميتين وعشرين، اه ميتين واثنين وميتين وثلاثة. الرواية كل كلش مفصلة تقريب صفحتين. انا اخذت منه محل الشاهد مع تقضيط انتوا راجعوا الوسائل موجود بتفصيل انا قطعت يعني من قسم من الوسط حذفته واه كتاب الوقوف الصدقات المجلد عشر كتاب الوقوف الصدقات الباب العاشر الحديث الرابق وعنه عن صفان ابن يحيى وباش نادي عن محمد ابن علي ابن محبوب عن علي ابن السندي انا في ذكر اذا انا ما مشتبه أن علي ابن السندي يعني هذه من ذكرياتي القديمه اظن ان علي ابن السندي ما ثابت وثاقته لكن من حسن الحاض أنه ما يهمنا علي بن السندي هنا لأنه يقول وعنه يعني بإسناده عن الحسين بن السحر أنصف عن ابن يحيى خو هذا لا شك في وثاقتي وبإسناده يعني سند ينقله حسين بن سعيد الشيخ الشير عن حسين بن سعيد عن صفان بن يحيى وأيضاً بإسناده عن محمد ابن علي بن محمود عن علي بن السند هذا في السنة الثانية أفرضوا الثانية هج محمد ابن علي بن محمود عن علي بن السند هج لكن أدنى ذاك أنه عن صفان بن يحيى عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج هذا عن علي بن السندي عن صفوان ها ينتي إلى صفوان لكن خب... قبل قبل صفوان علي بن السندي بينما في السنة الأول لا ماكو علي بن السندي ولا أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة ورواية مفصلة طالعوه في الوسائل أنا اختصرته ومقاطع منه قرأته من دفتري هذه مجموعة روايات التي مقياسها هذا أنهم سلام الله عليهم كانوا يصفون وقوفهم بأنها بتل بتات بشر الوارث ما هي شمال هالأمور فهل يجب أن غدا ندقق أكثر هذا مقدار البيان الأول كان؟ يجب أن ندقق هل أن هذه تدل على الدوام أو لا السير الإمام رحمه الله في, في كتابه في كتاب البيع يناقش في دلاله هذه الروايات هم ضالوا أيضا كتاب السير الإمام وإلى أن نكمل الحديث غدا إن شاء الله